فلله الحمد والملا أن جعلنا من هذه الأمة نص أهل الجنة رأيتم إلى الجنة كم عرضها ما حجمها نصها من هذه الأمة فلله الحمد والملا أمر محزن كدر هذه البشارة أكثر أهل الجنة ومع كسرة دخول الجنة من هذه الأمة إلا أن النساء فيها قليل النساء في الجنة أعدادهن قليل عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء ولا عجب فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات حاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة ضر التهديد هم يدخل الجنة رأيتم إلى الرائحة التي تشم من سيرة عام حتى الرائحة ما يجدن ولا يجد ريحة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا قلب بصرك في نساء اليوم نساء مخصرات سافرات إلا من رحم ربك كاسيات عاريات يقول كاسيات تلبس العباءة ولكن عباءة شبه عارية ليست عباءة كما قال أحدهم إن عباءة نساء اليوم تحتاج إلى عباءة الحجاب اليوم يحتاج إلى حجاب يقول أتت امرأة إلى محل وهو يبيع في محل تجاري ولما أرادت أن تدفع الحساب يقول والله الذي لا إله غيره كسفت عن عباءتها بقصد فتنة البائع فإذا والله هي عارية كما خلقها ألا ينطبق عليه هذا الحديث أقل ساكن الجنة النساء وحدث ولا حربت تذهب بأهلك أنت أيها الصالح المستقيم تبحث عن عباءه ساترة تغطي الرأس تدخل محب تقول فيها عباءه ساترة أقول أنت متخلفة ما عندنا يا أخي يبحث رح فصل ما عندنا هذه العباءة هذه عباءة ترى ماذا نساء نساءنا اليوم عباءة عائشة وخديجة وفاطمة وعباءة زينب وأم سلمة أما هؤلاء, هؤلاء فتيات القرن العشرين هؤلاء أفضل من أم سلمة هؤلاء ضامنين الجنة لكن هذه عباء عباء التخلف هذه دعها لأمهات المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء وفي رواية ابن عباس قال ورأيت النار فلم أر منبرا كاليوم قط ورأيت أكثر أهلها النساء أكثر أهل النار من نساء قالوا بما يا رسول الله ما ذنبهن قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله لا ما يكفرن المسلمات قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك كما تكره قالت ما رأيت منك خيراً قد مهما تسدي إليهم الاحسان في لحظة أخطأت يوم أو لم تعطيها شيء قالت أنت البخير وأنت فيك ما فيه تكفر تكفر العشير لزواج وتنكر الاحسان والفضل من الزوج وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم يكثرنا اللعنة والسد على أي شيء تلعن تلعن أبنائها لعنات في اليوم والليلة وتسب تدعو عليهم دعاء لو استجيب لها لك عن بكرة على أبنائها وذريتها يخطئ الصغير فخذ من الدعاوة قال يسلم الله هذا السبب سليتق الله النساء أكثر أهل النار من النساء وما ظلمها الله ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمها الله ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين جوان الخير عطاء متجدد وما ولكن كانوا هم الظالمين